كهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ومن شهد من قم الشهر فليصم ومن شهد من قم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر